وبهذا يتضح أن أول ما يجب على المكلف وأول ما ينبغي له في مثل هذا هو أن يعبد الله جل وعلا أو بعبارة أخرى أن يعرف الله سبحانه وتعالى وهذه مسألة مهمة يذكرها بعض أهل العلم فيما يتعلق بأول واجب على المكلف أو أول واجب على العبد لأن هذه المسألة خاض فيها أقوام وحصل عندهم شيء من الزلل والخلل في ضبط ما هو أول واجب على العبد ومن خلال ما ذكرنا يتضح أن أول واجب هو التوحيد أو هو معرفة الله جل وعلا سواء كانت هذه المعرفة في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته وهناك ممن نسب إلى العلم من جعل أول واجب على العبد هو النظر وقال آخرون بل هو القصد إلى النظر يعني أول ما يجب على الإنسان هو أن ينظر في الشيء الذي يوصله إلى الله وقال اخرون بل هو القصد إلى النظر قبل أن تأتي إلى النظر لا من أن تحقق القصد للوصول إلى النظر وهذا الكلام هو كلام بعض المتكلمين ممن فتنوا بعلم الكلام الذي غزى بلاد المسلمين بقوة في عهد المأمون الخليفة العباسي وهو الذي فتح الباب لترجمة كتب اليونان وكتب المنطقيين فتأثر بعض أهل العلم بهذا الأمر ووقعوا في علم الكلام الذي ذمه أهل العلم وكلام الناظم هنا يرد على من قال إن أول واجب على العبد هو النظر أو هو القصد إلى النظر لأن هذا لا معنى فيه لا مجرد النظر ولا القصد وإنما الذي يجب عليك هو أن تعرف الله سبحانه وتعالى وأن تعرف ما يجب عليك تجاهه من توحيده وإفراده بالعبادة فهذا هو أول واجب وأما ما هو وسيلة إلى هذا الواجب فهو لا يأتي إلا من باب اللزوم لأنه هو الواجب عليك يعني أنك لا تستطيع أن تعرف إلا من خلال أن تنظر أو أن تقصد إلى النظر أما أن يكون النظر او القصد إلى النظر هذا هو الواجب عليك فهذا ليس بصحيح وإنما هو من عبارات المتكلمين من عبارات المتكلمين الذين خاضوا فيما نهوا عنه فوقعوا في اضطراب وحيرة وعدم اتراح مسلك يجب الرجوع إليه ومن أشهر من تحدث عن هذا هو أبو المعالي الجويني وكذلك تلميذه أبو حامد الغزالي ومثلهما أيضا الرازي وكذلك الشهرستاني هؤلاء اشتهر عنهم الخوف في علم الكلام وأطالوا النفس فيه فيما لا طائل من ورائه حتى انتهت بهم الحال إلى الندم وربما الحيرة وعدم الوقوف على الطريق الصحيح الذي أمروا به وقد اشتهر عن كل واحد من هؤلاء ما يدل على ندمه أو توبته فأبو المعالي اشتهر عنه على سعة فقهه ومعاليه علمه اشتهر عنه الندم والتوبة على ما مضى من عمره فيما يتعلق بعلم الكلام وتقرير علم الكلام وقد أثر هذا في كتبه وتآليفه لا سيما فيما يخص أصول الفقه وعنه المقولة المشهورة التي قالها في آخر حياته حينما قال ويل. لابن الجويني إن لم يرحمه ربه ثم قال وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور وهذا فيه عبرة وآية للمتعض كيف أن هذا العالم الجويني الذي عرف أنه من كبار فقهاء الشافعية ينتهي به المطاف في آخر حياته إلى أنه يتمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور لما في عقيدة العجائز من الإيمان بالله جل وعلا والتسليم للنصوص وما ظنكم في من يتمنى وهو في ميدان العلم أن يموت على عقيدة فئة قد تكون أقرب إلى الجهل منه إلى العلم أو إلى الأمية وهي عقيدة العجائز التي لم يتعلمنا ولم يدرسن لكنهن في جانب عبادة الله سبحانه وتعالى والتسليم للنصوص أسلم فلذلك تمنى أن يموت على عقيدة العجائز وفي هذه الكلمة التي قالها من العبر الشيء الكثير فمن ذلك مثلا أن الإنسان رغم اتساع علمه فإنه لا يستغني عن هداية الله جل وعلا له في طريقه وذلك من خلال تمسكه بالنصوص فحتى أبو المعالي في هذه اللحظة لحظة الوفاء حينما قال إنه يتمنى أن يموت على عقيدة عجائز النسابور حتى في هذه اللحظة لم يوفق إلى العبارة الصحيحة ولم يقل ها أنا أموت على عقيدة الصحابة أو السلف الصالح أو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من فرط أيضا البعد عن النصوص أنه تمنى عقيدة العجائز ولم يعتبر بفعله تلميذه أبو حامد الغزالي فقد سار أيضا ألا ما سار عليه شيخه فخاض فيما يتعلق بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام خوضا كثيرا حتى عرف عنه في آخر حياته أنه ترك البحث والخوض في علم الكلام ثم اتجه إلى قراءة صحيح البخاري لما في الحديث والتمسك به من الهداية والنور والثبات على دين الله جل وعلا وقد قيل عنه إنه توفي وصحيح البخاري على صدره إنه توفي وصحيح البخاري على صدره وفي آخر حياته اعتزل التدريس اعتزل التدريس وخرج إلى البرية وقد كان يحضر درسه أكثر من خمسمائة عمامة يعني أكثر من خمسمائة طالب يحضرون درس أبي حامد الغزالة عفى الله عنه وعنه ولذلك لما اعتزلهم وخرج إلى البرية وكان سبب هذا الاعتزال أنه أضاع وقته في علم الكلام فلم ينتفعوا بشيء مما قال فلم يجد من يفهم ما يريده فخرج في البرية ولحق به أحد تلامذة وهو أبو بكر ابن العربي فرآه فقال له كيف تترك المسجد والتدريس وقد كان يحضر عندك خمسمائة عمامة فقال لما طلع طلعت شمس السعادة في فلك الإرادة أتى بعبارات كلامية ثم ختم بقوله تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل وسرت إلى تصحيح اول منزلي غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي فهو لم يجد من يفهم كلامه وما خاض فيه من علم الكلام وهذه أيضا من الآيات والعبر أن يقع هؤلاء ممن وصفوا بالعلم بل قد كان سمي بالبحر المغدق والذي سمه وشيخه أبو المعالي الجويني لكن هذا لا ينفع الإنسان إذا لم يكن هذا العلم المغدق وإذا لم يكن هذا العمر يقضى بين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا فائدة فيه وكذلك أيضا الرازي عنه المقولة المشهورة حينما قال لقد خذت هذا البحر الخضر وبحثت في الطرق الكلامية والمباحث الفلسفية فلم أجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلا ووجدت أسلم طريقة, طريقة القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ليس كمثل الشيء ثم أخذ ينشد قائلا نهاية إقدام العقول عقال ومعظم سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا ومعظم دنيانا أذن ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيها قيل وقال هذا الرازي المشهور الذي يتحدث عنه القاصي والداني في كتاباته وتفسيره وما شابه ذلك يقول هذا الكلام في آخر حياته وتعجبون أيها الإخوة حينما يقول مثل أبي المعالي في تمنيه لأن يموت على عقيدة العجائز أن العلم ليس هو مجرد الخور والبحث في مثل هذه الفلسفات وهذه النظريات وكلام المنطقيين ونحو ذلك وإنما هو في دراسة الكتاب والسنة لا غير العلم قال الله قال رسوله ومع ذلك فإنما هو من فضول هذا الرازي الكبير كان يسير في الطريق وكان كلما مر بمكان قام عنه من في طريقه ولو مر بمثل هذه الحلقة فسح الناس له الطريق وقالوا الرازي الرازي جاء الرازي جاء الرازي حتى مر بعجوز فلم تتحرك وقالوا ألا تأخذين يميناً أو شمالاً قاتل من؟ قالوا لا تعرفين هذا هو الرازي قالت ومن الرازي؟ قالوا هذا الرازي الذي استدل بألف دليل ودليل على وجود الله قالت سبحان الله لو كان عنده ألف شك وشك لاحتاج إلى ألف دليل ودليل لوجود الله أنا عندي دليل واحد على وجود الله تعالى فترك انحرف عنها الرازي وبقيت في مكانها فانظروا كيف هذه العجوز بلغت من الإيمان بالله واليقين ما تحتاج فيه إلى الشيء اليسير وليس إلى هذا الخوف العظيم فيما لطائل من ورائه والشهرستاني كذلك عرف عنه مثل هذا حينما قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أجد إلا واضعا كف حائر على ذقن أو, أو قارعا سن نازمي ولذلك رد عليه الصنعان رحمه الله بقوله لقد أهملت الطواف بمعهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن والاه من كل عالم فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم إذن هؤلاء الذين ذكرت لكم شيئا عن خواتمهم كانوا يتمنون أن يموتوا على عقيدة السلف وندموا أشد النجم على ما مضى من أعمارهم في الخوف في علوم الكلام وأهل فكانت هذه هي نهايتهم ولذلك هم ممن قالوا إن أول واجب على العبد هو النظر او القصد إلى النظر والصحيح أن أول واجب على المكلف هو معرفة الله جل وعلا وهذا الذي أراده النظم هنا بقوله وأعظم الذي أراد الله توحيده فمن أبى قلاه